لك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور؟ بسم الله الرحمن الرحيم.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 أفَنَظْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَبْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ إِنْ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم لَـعَزِيزُ الْعَلِيمِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ